ومعنا فضيلة الشيخ محمود البدر أبو عرب، فليتفضل على ورقة الله شاكرا مشكوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكثر حد ما ذٰلِكَ <laughs> يَا lego the انا هثمان ماكن انا تعالوا <سؤال> هن سيبنا كاتسير منكم من عندك يا عليك جاب الشباب هيصحى ما انا مش عارف شغله اللي هو مش عارف على شغله خليك Oh uh -huh. يا الشيخ محمود لا that وَكَمْ <gülüyor> Eee ملك متشاور المصري الاول اللي الناس كلها شدت له استعدادنا ثاني امام حمد. ايه الله من خشه الرحمن تعالى <تصفيق> ايوه, شا... <تصفيق> أيوة عسل للمتقين <تصفيق> <حزب. تصفيق> <تصفيق> الله عليك يا شيخ محمود صلى عليه الله اكبر مكانك مكانك يا شيخ محمود واهلك وبلدك نعم وكان ان I've okay. الخلاق العظيم geçmiş وجه حسن ماشي اسمع يا ابوك انت ما بتفهمش حاجه انا بفعل ده ايوه لا انت ما تقول بصوت عالي Bir daha. Like, again قال من يخاف عيب حج محمود الله